وقالوا كنوهن أبناء صارت تهتدوا فالبل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإصحاق ويعقوب والأسباق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 فسأكتفيتهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون كل أتحادونا في الله وهو ربنا فهو ربنا وربكم ولنا أعمال ولكم أعمالكم ونحن له مصلون أم تقولون إن إذا راهم ويسمعيل ويسحق ويعقب والأسباق كانوا هودا كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم اللّه ومن أظلم مما كتب مشهدا عنده من الله ان الله برافل عما تعملون تلك امه قد قلت لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعمل